باب ما يقال للمؤنث بغيرها وامرأة من الطلاق طالق وحائض وطاهر وعاتق وطامث خضيب نوك حيل كفا وعينا وكذا قتيل وإن تقل في أول الكلام انظر إلى قتيلة الأقوام وما ذكرت امرأة من قبل أقول قتيلة فذاك الأصل نعم ولي عنز رمي فدري ولحية أيضا دهين الشعر وامرأة على الطوى صبور وهي على بلائها شكور لكنها جميلة معطار وهي على جمالها مذكار عادتها أنت تلد الذكورا ليست بمئنات فكن غيورا ومرضع ومطفل وحامل أريد حبلا ضد ذاك حائل ولم أردت تنقل فهي ناقلة ولو أردت ذاك قلت حاملة وتلك خود للجمال محرزة وهي ضناك صلبة مكتنزة وناقة إذا وصفت سرح أي سهلة في سيرها تسرح وهذه ملحفة جديد وخلقا في آخر تعود وهي عجوز ركبت أتانا وبثلاث آتون أتانا وَإِن تكن كثيرة فاتنوا وَذاك جَمْعُ للكثير يحسنُ وَرَخِلٌ أنثى صغار الضاني وَالجمع بالرِخال والرخلاني وَعند عمر فرسٌ نتوجُ أي حاملٌ تزها بها السروجُ وَما يكن كذا من الإناثِ قُلْهُ بِلَا هَائٍ بِلَا